بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر ناس اشتاطا ليروا أعمالهم فمن يعمل لتقال ذره خيرا يره ومن يعمل لتقال ذره شرا يره